فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل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 وَنُرِي اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مَثَلَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها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 فَمَن كانَ عَلَى بَيِّنَةٍ يَرْبُهُ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ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 كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالوا الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى فَنُوبُهُمْ وَاتَّبَعُوا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 توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ان الذين يرتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم الشيطان سول لهم وأم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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَل نَبَلوا وَكُم حتىَا نَعلَمَمجاهدينَ مِن كُمْ وَصَّابِرينَ وَنَبَلُ وَخبارََكُم إِ النَّذينَ كَفَروا وَصَدّ عَن سَبيل اللهِ وَشَقُر وَسُول مِن بَعدِمَا تَبَيَّّلَ لَهُ هُدَالَ يَظُروا اللهَّه شَيْئَ وَس يُحبطُوا عْمَا لَهُم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم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 فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغلي وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم